ر ان ل ذ ي أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا إن الحمد م عليهم غ ض الضالين و ولا ب إن لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أ ن ف س ن ا ومن س ي ئ ا ت أ ع ا ل ا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن ل الله الله اللهم إ ه إ ا ا ل ل وحده وأشهد ح م د عبده ا ورسوله صل ى الله على ي ه وآله اللهم وسلم صل ل ع محمد و أ ز و ا ج ه وذريته و آ ل بيته كما صليت على آل إ ب ر ال ه ي حميد مجيد م إنك وبارك ع ى محمد و و أ ز ابراهيم ج ه وذريته وآل ي ت ه كما ا ب ك ت على آل إ ب ر إ ن ك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الحديث الله تعالى بعد فإن و أ ح س ن الهدى هدى محمد صلى الله عليه و آ ل ه وسلم وشر ا ل أ م و ر محدثاتها وكل م ح د ث ة ب د ع ة وكل ب د ع ة ض ل ا ل ة وكل ضلالة في النار لا زلنا مع الفائده ة الأولى لشيخ الإسلام ابن القيم لشيخ م ر ح ا ل ل ه ه من ذ ا الكتاب الماتع ا ل ف و ا ئ د و ل ا ا قاف ز ل السورة ن مع سورة قاف هذه الصورة التي جمع الله عز وجل فيها كل ا ل أ ص و ل كما ر أ ي ت ولا تزال ترى كيف يستخرج ا ل إ م ا م ابن القيم رحمه الله هذه ا ل أ ص و ل ا ل م ع ي ن ة في الطريق إ ل ى الله عز وجل وكما ذكرنا أ ن ف ا أ ي ه ا ا ل إ خ و ة فالطريق إ ل ى الله كغيره من الطرق يحتاج إ ل ى د ر ا س ة و إ ل ى علم و إ ل ى صبر و إ ل ى م د ا ر ا ت و إ ل ى خ ب ر ة ليس ا ل أ م ر هكذا من وضع قدمه انطلق لا إ ن م ا هو علم ت أ خ ذ ه كقواعد ثم تطبقها عمليا من خلال قلبك وتلك الجوارح التي أ س د ى الله عز وجل إ ل ي ك وكنا قد تحدثنا عن هذا المقطع من قوله من المقطع من قوله ثم اخبر سبحانه ان الانسان في غ ف ل ة واخطر ما في هذه الغفله ة ي ان الاخوة ك م الفتن ق ا عمر ي الحديث بل اريد بل ل ي تموج كموج البحر ا ل ف ت ن ا ل م ت ر ا د ف ة على القلب م ت ت ا ب ع ة و س ر ي ع ة و ك ث ي ر ة بحيث لا تنقطع بحيث لا تنقطع عشان ل ك د ه قلنا ينبغي على المرء منا أ ن يكون أ و ا ب ا أول ص ف ا ت أهل الجنة الذين ل ي س د خ و ن ا ل ج ن من ة كما سترى صفات ه أنه م أ و اهل ب يعني رجع يعني كثير رجع الرجوع والرجوع اللي هو إيه ا ت و ب ة كثير ا ل ت الاستغفار و العودي ب ة كثير كثير ل أ ن ه وإن لم يدرك الزمد يدرك حتى لو جان من كم جهله انه لم يدرك حجم ذنبه ولا ك ث ر ة ذنبه ولا تواتر ذنبه ولا ا ق ا م ة القلب على الذنب في غالب احيانه حتى لو لم يدرك ذلك فهو يعلم ان هذا واقع عشان شايفه لما مثلا كده يقول لك مثلا والله آخي نوع تقصير ما حد تقصير والله نوعه تقولوش لا أنا مش بقى حتى ولو لم تدرك بقى ولو لم تدرك انك مقصر فانت مقصر انما قضيت انك ما ادركتش ده لسوء علمك بنفسك مش قضيتنا انت اللي تركت لها الطول حتى سرحت وعظم لها المضمار فعاد المرء منا لا يعلم عنها كثير شيء كرجل له ولد منحرف يترك خزانته بين يديه الولد يعربت في مال أ ب ي ه و أ ب و مش عارف مش مشكلتنا احنا ومتقولناش ا ل ما تقولوش على ا ب ن حرامي ل أ ن ه حرامي مش كده ولا لا هو كذلك ص ف ة نفسك أ ن ه ا س ي ئ ة و أ ن ه ا ق ا ب ل ة للسوء و ك ل ا م ده ذكرت ه لك و أ ذ ك ر ه إ ن شاء الله عز وجل ل أ ه م ي ت ه هي ق ا ب ل ة للسوء أ ي سوء من أ و ل الشرك والكفر إ ل ى أ د ن ى ص غ ي ر ة هي ق ا ب ل ة لذلك ومن ثم كان ينبغي عليك أ ن تكون متعلقا به دوما شرحنا من خلال الحديثين الماضيين في المجلس الفائت ما هي ا ل غ ف ل ة وكيف ي س ر ع القلب ا ل غ ف ل ة دي يا أخوانا هي السهم الذي يضرب القلب في مقاتله يضرب القلب ضربه خلاص انتهى لما ي ق ر أ ا ل إ ن س ا ن عن بعض السلف يقول كان يقوم في جوف الليل فيقول عجبت لمن يعلم ب أ ن ا ل ج ن ة تزين من فوقه ومع ذلك ينام هذه ا ل س ا ع ة وعجبت لمن يظن أ ن النار تسعر من تحته ومع ذلك ينام هذه ا ل س ا ع ة بس يقولون ا ل لديك و م ي فتسمع تحريك ا ل آ ن ي ة لمتوضئ وتسمع ذاكرا وتسمع باكيا وتسمع مبتهلا لقلوب ص ح ي ة بس عايز تعدى ع ل ي ك تقول له ق و م يا فلان يروح قايم على طول قلبه حي التوهام اللي اصابنا ده ان احنا سايبين قلوبنا عشان هو ا ل م س أ ل ة دي تعرض الفتن لا اقول الطوام الكبار مش لازم ت ز ن ي عشان انت عملت م ع ص ي ة لا بل تعرض الفتن الصغيره ا ل ب س ي ط ة ا ل د ق ي ق ة التي تجتمع على قلبك فترديه يسقط الملك ف إ ذ ا سقط الملك صار البدن صارت الجنود وهي الجوارح بلا قائد هنا تتولى قيادتها النفس ف إ ذ ا قادت النفس أ ح د ا منا جهزت له موضعا بين عين جهنم ل أ ن ه ا ج ه ل ة قال ولا تكلني الى, ولا تكلني إلى نفسي ط ر ف ة عين ولا ل ح ظ ة مش حقبل ان دي تبقى ولا ل ح ظ ة اصلا ممكن في ا ل ل ح ظ ة دي تكفرك ش و ا ل ك تخليك تعصي؟ في اللحظة في دي تكفرك غ ف ل ة وذكرت ان علاجها المداوم هو ا ل ت و ب ة لكن هذا له مجلس خاص لعله إ ن شاء الله عز وجل أ ن يكون المجلس القادم و إ ن تطاول يكون ب ع ض القادم لان أ ن ه ذ مجلس ي ب غ ي ل ن ا ا ل ت و ب ة هذه مجلس ينبغي أ ن نفرده نعد نتحدث عنها كثيرا لجهلنا بربنا عز وجل ولجهلنا ب ع م ل ي ة ا ل ت و ب ة أ ي ض ا قال ابن القيم وقال في غفله من هذا ولم يقل عنه لقد ن اني منشأ اللي احنا, اللي احنا بنتكلمه ا الكلام بايه اللي ل كنت في غ ف ل ة عن هذا انما من هذا يعني ك أ ن هذا هو ا ل ق ر آ ن هذا كان سبب غفلتك اصلا شيء عجيب ودا يا اخوانا ال... اتمنى انك تهتم اوه ب ك ل م ت ن دول بقى لان ده من اعظم الفخاخ من أ ع ظ م المكر الذي يمكر الله عز وجل بك فيه بسبب م ن ط و ي ت عليه أ ن ت من سوء ا ل إ ن س ا ن م ن ن احيانا أ ب يظن انه يخبئ على الله شيئا يبدا القلب منضوع على السوء وفي قلبه من الغل والحقد والحسد والصفات و ا ا ل ل ك ما ده م به وهو لا يريد أ ن يخطئ نفسه ولا يرجع إ ل ى نفسه ه مش عايز يعمل ك د ولا يريد م ح ا س ب ة نفسه ولا التدقيق كتدقيق الشريك الشحيح مع نفسه ي أ ب ى ذلك ثم ينشغل عنها بشيء أ و باخر المؤمن يضمد جراح نفسه عشان داعم خير م ا يكلموش ما ي ما لا ش م ت ش و فيترك نفسك ف لا نفسه في غ ف ل ة فيطلع الله عليه وهو مستهين بجنبه هو اللي بيحاسب نفسه ده يهذبها عشان مين يعني هو انا اهذب نفسي ليه لتصلح ان تكون عبدا لله مش كدا ده ولا احنا عديني لا وإحنا دي لأن في بعض الأسئلة، الأسئلة في الدرس الفائد استفيد الدرس استفيد الدرس في في بيقول عايز كيف لان الاسئلة الاسئلة اخوانا انا من من ان كنت بعض بعض اعرف يبقى تدرك تستفيده ما لم ما طامة هذا هذا هو نحن ج نسال الله عز وجل أ ن يعيننا على هذه النفس عشان تتهذب أنهم ي ص ل ح و ان يعبد ق و وبحمد م بين سبحانه يديه الله أ ن يرتقي إ ل ى ر ت ب ة ا ل خ د م ة انك تبقى خادم كويس يرقى ا ل إ ن س ا ن بذلك بمثل هذا الكلام الذي ذكرت مرارا أ ن ه ليس من كيسي و إ ن م ا هو كلام أ ه ل العلم ل سيما هذا المدرى ابن القيم رحمه الله وقد قال الحافظ ابن حجر حينما ترجم لابن ت ي م ي ة ولو لم يكن من حسناته إ ل ا تلميذه ابن القيم صاحب المصنفات التي أ ج م ع عليها الموافق والمخالف لكفى فنحن نسعى ه ذ ب ن لتهذيب النفس إ ل ى الله لما يراك ربنا عز وجل وانت تجهدها في المحراب ومن النهارده وانت مشغول جماد آ خ ر خلاص رجب ا شعبان داخل المضمار ا ل أ ع ظ م ا ل أ ك ب ر الذي فيه ك ل م ة هي خير لك من حياتك أ ج م ع فلان ا بن فلان عتق من النار دا الكلام دا بقى كل ل ي ل ة في رمضان دي غ ن ي م ة بس أ ن ا بقولك ا ل غ ف ل ة هي ا ل غ ف ل ة دي الداء الدوي والموت الخفي اللي كان بين أ ض ل و ع ن ا ا ل آ ن ا ل غ ف ل ة دي اللي م خ ل ي ك مش حاسس رمضان ده تطير له أفئدة وافئده قلبك كده ينخلع من محجره ومهبطه من مقبعه ينشطر من مقبعه رمضان داخل ف ر ص ة في غ ا ي ة ا ل ع ظ م ة ما يبدل القول لديه سبحانه وبحمده لو الف لن عتق من النار يبقى عتق من النار مش هتشوفها إ ل ا تحله القسم تمر عليها بنور يجعلها من تحتك تنزوي وتقول مر كاد نورك أ ن يطفئني عدي بقى خلص يعني ما تضرك و إ ن م ا تضرها أ ن ت اللي تضرها منحه ونفحه ونحن ا قلنا قبل كده في رمضان الفائت ولعله و أ ن يكون لنا فيه مجلس قبل شهر رمضان إ ي ا ك أ ن تظن أ ن ا ل أ م و ر مع الله تؤخذ ب ض ر ب ة لازب ض ر ب ة لازب ده مثال يضرب زي ا ل ب ا ن ة كده ب يجيب المونه ويحط ا ل ط و ب ة تلزق لا الموضوع ده مش كده الشغل مع الله مش كده إ ن م ا الذي يعد له قلبا ويعد له نفسا ويدخر له جهدا ويبذل ما في وسعه ف إ ذ ا اطلع سبحانه وبحمده عليك و أ ن ت تناضل نفسك قاعد معها والنفس مع ولما تكلمنا عن النفس ما الظفر بها سهلا الظفر عن وعدتك تسمعني دي حد سمعني سهل ما سهل وقلت لك حصلش أن أن بنفسك حرب صحب إ ن م ا هي ع م ل ي ة ع م ر ي ة عمرك أ ج م ع ا تمر على نفسك وتنظر إ ل ي ه ا وتحاسبها وتعاقبها وتعاتبها وتشارطها ل ت ظ ه ر بها ف ل ق ت ح م ا ل ع ق ب ة ثم مؤخرا أ ن ت لن ت ظ ه ر بها إ ل ا إ ذ ا وفقك الله عز وجل ف ن س أ ل الله عز وجل عليها ا ل م ع و ن ة ف إ ذ ا اطلع سبحانه وبحمده عليك و أ ن ت لاهي يجي بقى دور ا ل م ك ص يطلع على قلبك وانت سايب الدنيا م ا ش ي ة فيمكر الله عز وجل بك افضل بقى طول عمرك عايش في دور ان انا راجل مؤمن جدا وممتاز جدا ولم لا يقبل الله مني جدا الله ما يقبلش مني ليه وانا افضل من هؤلاء جميعا وافضل ما ش ب في ه ذ ا السادر في هذا الغي وانت لا تنظر الى هذا الوحش العملاق الذي طوقك ش واحاطت ف به خطيئته يفضل ا ل ز ن ب ا لحد ما يطوقك يوم يمشيك بقى هو الانسان يقف متسائل في غ ا ي ة العجب ايها الاخوة من عجبه من نفسه هذه النفس الزيز الخويسير التميمي تجيله نفسه انه يتهم النبي ومايتهمش نفسه وهو رايح الراجل د ه امن مكانه حديث في الصحيحين ارسل علي ا ل قطعه تبر غير محصل من اليمن في جلد المقروز التبر يقال على الذهب اول ما يطلع من الارض قبل ما يخش النار فارسل بها علي فقسم النبي على ا ل م ؤ ل ف ة قلوبهم وهو عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ي ت أ ل ف الناس فقام رجل ناتئ الجبين غائر العينين مشمر ا ل إ ز ا ر محلوق ثم قال اعدل فتلك ق س م ة لا يراد بها وجه الله أ ن ا لما آ ج ي ابص بارز ا ل خ و ي س ر ة وانت قائم على النبي ما تعودتش م ر ة في حياتك إ ن ك تنكر على نفسك ما تعودتش م ر ة وانت بتعمل ح ا ج ة تقول وانا ت ب ع م ل ه ا لله ولا لا انت بتقفش ابدا وده عابد من العباد عابد ا من、العبات. لكن ع ب ا ل كما قال ابن القيم استفحلت نفسه فاستولت على عمله الصالح وصيرته جندا لها شفت المحنه يعني تبقى طول الليل واقف بتصلي وطول الليل وانت بتحفر بظلفك لحتفك وتعال تجهز ن ف س ك جهنم ليه لانك قمت رياء ما قمت له ابدا ما صرفت العمل له ابدا طيب ازاي العمل صرف كده لان نفسك المتحكمه يا سيدي اه د ه ا ل غ ف ل ة ي ت ر ك القلب غافلا لحد ما يتنحى عن منصبه اه اسمه و موجود. اسمه موجود لكن ولا ك أ ن ه موجود لا ق ي ا د ة له بل ربما خدعته النفس لجهله وضعفه ما يبقى سكران بقى من المعاصي سكران يبقى بقى تخدع النفس ف ي أ م ر ك يامر جوارحك بالعمل لغير الله عز وجل هو ا ل ل ي ي أ م ر ايضا ويكون له جلاده ي ك و ن له ق و ة ربما ينظر المرء الى كافر قد استفحلت نفسه فقويت همته في الكفر جدا, قويت همته جدا. ل ي ا قلبه عمي وما ب ى اي و ر ه صار له جلد في, في, في السوق لازم تبقى منضبط دائما كل يوم لعشرين س ن ة تشترى مخدرات م ث لازم ل ا كل يوم يشترى قلبه بقى بقى قوي في السوق ا ل غ ف ل ة ايها ا ل ا خ و ة شيء في غ ا ي ة العجب ف ب ي ق و ل ك ان ذو الخويسر التميمي ده انا عايز كده لشيء ينشر كده الان من الارض ولو اغدى انت يعني وانت ا ي مرايحه على النبي ما اتهمتش نفسك لانه مش بتعود على كده ان متى لو عودتها كده بيقولك رحم الله رجلا وقف عند همه ده بس لسه جوه نفسه الهم جوه القلب لسه ما خطاه ما عملش ح ا ج ة بجسمه حسن البصر يقول كده م ر ة معانا الكلام ده لسه جوه نفسه كده ما تيجي نعمل ما م بتشاوره تيجي تيجي بس نفسه ن ع ل يقول ستان ن ع م ل ليه ل ل ي وده ا ايه وده ش ر ع و ل ا لا و ل ل ولا لا ه هو و ثم م ق د ر اللي يعمله ي ع و ب د نفسه يروح, يروح شغال. إنما اللي ترك شغال انما ن اهو م ش يرى ولا حساب ولا الخوة يحصل زلز حساب عقاب س ي القزاه في عين اخيه ولا يرى ا ل ج ز ع في عين نفسه يطلع يقول له ايوة اعدل اعدل بتقولي ل مين اعدل يا مخبول بتقولي ل مين اعدل شوف ع ق ل وصل لفين ز ه ب عقله صار شرا محضا لان الذي يسوقه هو النفس ف ع ق ب ة ا ل غ ف ل ة ايها ا ل ا خ و ة الدرس الفائت د انا اود ان يهضم جيدا لا سيما وقد جمعه لك رسول الله بنفسه الموضوع لا في تفريعات ولا تقريرات ولا قواعد ع ل م ي ة ده سهل جدا سهل جدا انت في فتن مصبحا و م م س ي ا لازم تعرف كده كويس شفتها بعينك بقى ماشفتهاش دي قضيتك انت كلما قويت ب ص ي ر ت ك قلت لك المره اللي فاتت ان ابن الجوزي يقول والله لوددت ان لو لم اكن مت منذ عشرين س ن ة ايوه كويس اني انا عايش بقالي عشرين س ن ة فانظر في هذه السنين كيف تعرفت على الله وتعلمت علما يوصلني الى الله ف أ ن ا الان اعرف مني منذ عشرين س ن ة الانسان يحتاج ان يتعلم كل يوم ايها ا ل ا خ و ة يمكن ت و ق ف على كلمة ل ا ب كتاب ن القيم زيدات ه مره ئ ة م ة ثم ت ق ر أ من ر م المرات فتقف فيه فيها تكون نجاتك كده على جملة تكون فيها نجاتك. مش ولا لا مش قيل لعبد الله بن مبارك الى متى تكتب ماسك كده وقاعد تكتب ا ل م ح ب ر ة قال لعل ا ل ك ل م ة التي فيها نجاتي ما سمعتها بعد استنى يمكن اكتب ح ا ج ة فيها ن ج ا ة ماحدش يعرف دي الناس اللي عندها نفوس تشك و فيها وهو د خليكم بالنفس بمنتهى ا ل ب س ا ط ة الفتن حولك عماله لا ترصد بدنك وانما ترصد قلب قلبك ده ا ل ق ا ع د ة اللي نطلع بها ب ق ى تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا م ا ل ع ص م ة هنا في الاعتصام بالله عز وجل والاستغفار والتوبه ة طول تتوب الى ل ل ما انت مايف وترجع اليه وتستغفر ولك ورد ترجو قويا الاستغفار يترك يصير اليه لا صلاح هنا القلب قلبك به من انما دون ذلك حتتلخبط حياتك كلها زي ما سترى كده من بعض كلامه حتلاقي ان الرجل ا راح جهنم وهو في قلب النار ب ي د و ر ه على ش م ا ع ة زي الدنيا كده قال مش انا ده الملك هو اللي ك ت ب عليا يا رب ي هو اللي عمل ف ي ه الملك ضحك عليا يا عم ك ت ب كل ح ا ج ة ط ب م ع ك ت ب كل ح ا ج ة يبقى ما ا م ه ل ي ش لما توب مش المفروض ن س ت ن ى ل م ا توب مش انا احنا عارفين ا لما ل ك بتاع توب قبل ما يكتب ا ل س ي ئ ة اه ما ا س ت ن ا ل ي ش لما توب انت بتقول الكلام ده فين في ح ض ر ة الله الذي يعلم السره و ع ا ق ت ه اهو ت ع و ذ على ا ل ش م ا ع ة زي معنى في الدنيا كده هو انت مش ملتزم ليه اصل انا عايز اتجوز واصل انا شغال والشغل اليوميه ب س ي ط ة كده اصل عنده واحد صعب في الشغل مضايقني جدا وتشوف شماعات هو ده القلب لما يبقى فيه فساد اما الاول السلف ق الغفله والله واحدا واحد إلا أجعلنا الهم هما فانطلقه فما عاد إلا ل بهم ة ي اياك أ ن تغفل عن هذه الاحاديث اياك ف دائما تذكره طب ه بقى ح ان تغفل عن ه جملة ه ذ ا ا ل ك ل ا م ا ب ن ا ل ق ي م يجمله ويقول إيه وهذا أبلغ وهذا ايه هو الا ابلغ انك تقول في شك منه مش في شك عنه قال وهذا ابلغ من ان يقال في غ ف ل ة عنه وفي شك منه فانه جعل ما ينبغي ان يكون م ب د أ ا ل ت ذ ك ر ة واليقين و م ن ش أ ه م ا مبدا ل ل غ ف ل ة والشك يعني انا ممكن يكون ودني ودني اللي بتستمع ل ل ق ر آ ن تكون هي سبب غفلتي وضلالي اه وده مترتب على ا ل غ ف ل ة ب ر ض ه وده ب ر ض ه من المقص فضلت غافل وسايب قلبك ونفسك من غير حساب فاطلع الله على ذلك انت معتقد انك فين في ا ل ج ن ة مش عايز تشتغلي مش عايز تتعب نفسك لوجهي فاذا اطلع الله على ذلك يضربك ب ع ق و ب ة واحنا قلنا ا ل م ر ة اللي فاتت ان كل قول له ح ق ي ق ة لازم تظهرها انت من المؤمنين وريني عمل المؤمنين ما طلعتش عمل المؤمنين تعاقب طب احنا عندنا عمل ت و د ي ن ا في ستين ده هي صح ولا لا قديمة ولولا ح د ي ث ة و ا ل ي تبنى منها ا ل ي م تبناش ب ن واللي, واللي عفو م ما ل ه ا ودناش ي دهية ليه رحيم لأنه د د و بس ق الله ابن ا ق ي م م ر ح الله ولولا عز ف عفو و ولولا الله قال كلام معناك الله ع وجل ورحمته لظل من أزنب ن ب اذنب واحد بس ذنبا ن ب إ ل ى وراء حتى يكفر يفضل الذنب دام ر ج ع ه يرجع يرجع يرجع يرجع يرجع لحد ما يرجع عن الاسلام خالص نسال الله ا ل ع ا ف ي ة هما ا ل م ا ل الذي يكلاك ويسددك ويدفعك من غير عوض الودود سبحانه وبحمده هو, هو اللي بيحرصك بس انما دون ذلك كان زمان الواحد فينا عمل ا ل ع م ل ة وشوف الصالحين كيف ابتلوا الذين دققوا سفيان الثوري يقول و ا عملت ز ن ب ا فحرمت قيام الليل سنه اللي ة سنة شفيان فإذا الثوري اللي بيعودش يقوم الليل ما استطرح من الورد الكبير مش قادر أقف على إلى قدمه أصبح أعلى رأسه ظهره الكبير مش ربنا اسم ا ل م ق ي ت ا ل م ق يعطي ت ي ن يعني ي ايه يعني كل احد ق و ت ة عشان ك د ه بيقول ال... ان الله يمسك السماوات والارض ان يقع ولا ايه ان يزول والسماوات دي من ا ل ز ر ا ت ا ل ز ر ا ت دي لها ق و ة من الله عز وجل تمدها قوت تقوم تجري البروتونات والنيترونات و حوالي النواه مش, مش كده فلما تجري ب س ر ع ة ف ا ئ ق ة تكون لك ا ل أ ج س ا م دي المراحل يبص ا ل م ر ا ح ة كده من كتر سرعتها بتلاقي ه ا عمل ة ص ن ي ة هي ص ن ي ة ا ل م ر ا ح ة مش ص ن ي ة ا ل م ر ا ح ة تلات ريش لكن من ش د ة سرعتها بتلاقى ي ه جسمه、ده. لو أ س ر ع ت كمان ش و ي ة هتلاقى زي طبق مصمت كده ك أ ن ه ا وافه متحركش او كل اللي حواليك ده كده ذرات يعطيها القوت فتجري ز ر ا ت البروتونات والنيترونات حول ا ل ن و ا ة ب س ر ع ة ق و ي ة جدا لان الله اعطاها هذا القوت هذه القوة بنزينه فيمسك السماوات والارض ان تزول مش تقع على الأرض كما السماوات لا لا تقع القوت تتوقف البروتونات والنيترونات تتحول على الارض الاية الاخرى لا لا زرات كل زر في يحبس يحصل ايه يتفرقوا يروحوا الوحدة سماء لا ت ي ش س م ا خالص المقيت فالمقيت سبحانه هو الذي يعطيك قوتك يديك ق و ة تلاقي الواحد واقف يقولك ده ايه ده متعبش الرجل اللي قبله ابن ا ل م أ م و ن قاعدين ذكرناها في الخطبه بتاعت بطش الله قاعد ابن ا ل م أ م و ن في ا ل ب ل ك و ن ة ويبص ب كده ل ا راجل شايل زنبيل على كتفه تظهر عليه ا ث ا ر الضعف ح ط ع ه جنبه طلع حته لقمه حطها ا في ا ل م ي ة ا ب ل ت اكلها ونام فعجبوا المنظر د ه ويادي حياتك كلها وانا حولين ا مني ك ت ي ب ة بيخدموني انزلوا واتوا الرجل د ه فنزلوا واتوا به انت عايش بتعمل ايه قال انا ليه ام واخت يصومان الدهر كل يوم بيصوموا وانا باجي اعمل بهذا المكتله اشيل على ك شغال شيال بشيل على كدشي طول النهار واستعين بهذه النومه النص س ا ع ة اللي انت نمتها على البحر دي بتستعين بيها اه استعين بيها بقى على ايه قال له على سهر الليل كله طول الليل من بعد العشا للفجر سهران اصله عشان ن م س ا ع ة بعد الظهر س ا ع ة طب سهرنا من العشا للفجر ونا... ونام ثلاث ساعات بس ت ص ه ر من العشاء لفجر كل يوم كده د ه كمان بيشيل على كتفه طول النهار ل ي ه ل ا ن ا لان ل ل ه الله اعطاه إيه؟ قوت خ د قوه ايه انتوا فهمين يا اخوانا ا ل م س أ ل ه هذه جراء الطاعه د ه من فضل ا ل ح س ن ة تعمل ا ل ح س ن ة يزيد قوتك خ د ت ا و ل فيتامين تعمل ح س ن ة ث ا ن ي خ د كمان لذا ترى الصالح دائما الى فوق طالع、لفوق. لمن ف و ق ل شاء منكم ان يتقدم او ي ت أ خ ر م فيش نص طالع دائما طالع دائما الى اعلى المقيت سبحانه وبحمد الشاهد ايها ا ل ا خ و ة لما تحول بقى هذا السمع صار ضدا علي بسوء نيتي وطويتي وفي هنا كلام في غ ا ي ة ا ل خ ط و ر ة في غ ا ي ة ا ل خ ط و ر ة للابن الجوزي ر حينما م ه الله ح جلس و ت أ م ل في قول الله عز وجل قل ا ر أ ي ت م ن أ خ ذ الله سمعكم و أ ب ص ا ر ك م شو بيقول إ ي ه ف ص ل اثنين وستين صيد الخاطر شو بيقول إيه ابن الجوزي اقول ن ا ب لك هذا الكلام ن لماذا وولينا ل ل ي نسمع قلبك ا ي ن قرانا بقى على إشكال ي ه ب ق ق ر أ ت هذه ا ل آ ي ة قل ارايتم إ ن أ خ ذ الله سمعكم و أ ب ص ا ر ك م وختم على قلوبكم من إ ل ه غير الله ي أ ت ي ك م به ب يقول فلاحت لي فيها إ ش ا ر ة كدت أ ط ي ش منها إ ي ه هي ا ل إ ش ا ر ة بقى بيحكي في ا ل أ و ل عن المعنى المعروف من, من هذه ا ل آ ي ة من ظاهرها ان الله عز وجل ياخذ السمع على حقيقته وانما ه ن خلق لك السمع والبصر حتى تنظر فيه في مخلوقات الله عز وجل فيكون ذلك مسلكا الى القلب فيقوى توحيد القلب فاذا نزع منك ذلك ضل القلب هذه الظاهره شوف المعنى الثاني ب ا بيقول ايه وان عنا يعني عنا السمع ل وجل ل ه عز معنى ا والبصر فذلك يكون ب ز ه و ل ه ا عن حقائق ما ادركت ز ه و ل ه ا عن الحقائق قاعد بيسمع و ك أ ن ه مش سامع هو أ ن ت ت ق ا ل عليك ايه دلوقتي اتقال كذا كذا يسمعلك ا ل ق ر آ ن ا ل ل ن ت قلته فعلا طب أ ن ت فاهم إ ي ه ولا ح ا ج ة ح ق ي ق ة الاضاك يقول شغلا بالهوى لسه في القلب فيه هوى فيشغل ك أ ن ودانه متعطله بسبب هواه يسمع القرآن ن ك أ يقول فيعاقب ا ل إ ن س ا ن بسلب معاني تلك ا ل آ ل ا ت معاني يعني ا ل آ ل ة م و ج و د ة ودنك م و ج و د ة آ ه بس معناها مؤداها شغلها سلب بسلب معاني تلك ا ل آ ل ا ت فيرى و ك أ ن ه ما ر أ ى فيرى و ك أ ن ه ما ر أ ى ويسمع ك أ ن ه ما سمع والقلب ذ ا ه ل عما ي ت أ د ى به لا يدري ما يراد به قلب غافل نائم ذي ا ل ع ق و ب ة ع ق و ب ة لترك ا ل غ ف ل ة لا يؤثر لا يؤثر عنده أ ن يبلى ولا تنفعه م و ع ظ ة تجلى ولكن م ا تجلى ج ل ل ربه يقول لك ان يكون د ر ي هناك و اجراءات د ولكن ا الى يكون ح م هناك ي اجراءات ح ب ل ع ولكن ا يكون هناك اجراءات ولكن ا يكون هناك اجراءات ل أ ن ه لا يهتم بها ولقد يكون من الرجال ب ه ي م ة في ص و ر ة الرجل السميع المبصري اعد باصصتك و ه بس ك أ ن ه ب ه ي م ة فطن لكل م ص ي ب ة في ماله و إ ذ ا أ ص ي ب بديني لم يشعري ولك حصل حاجة خالص. وإذا أصيب بدينه لم يقول لا يعتبر برفيقه كنا ب ن ق و ل المره اللي فاتت قلت لك أ ن ا وقفت تعجبت كده واحنا ر ا ح ي ن بندفن الرجل الميت ما الرجل د ه ما كان ماشي معانا الجدع دا、هو. كان عايش معانا وكنا بنسلم عليه وزاك عم فلان و ق ا ه ل ن ز ا ك يا بني والله شلناه على كتافنا ودفناه بايدينا إ ز ا ي يغفل المرء بعد ذلك تعجبت من نفسي ا لها من نفس م ا ك ر ة ع ج ي ب ة ليه القلب غافل نايم عارفين يا اخوانا الملك دا لو استيقظ والله العظيم ترى من نفسك عجبا ترى من نفسك. انا ب ق ر أ في ت ر ج م ة ابي الحسين بن سمعون راجل لما تقرا عنه في السير ق د ه ت ل ق ي ه راجل عالم عظيم جدا جمع العلم و ا ل ع ب ا د ة و ا ل ز ه ا د ة و ا ل ك ر ا م ة والولايه فكان يضرب به المثل الامير بعثله له عادي تعالي فدخل الرجل عليه وقال السلام على ا ل أ م ي ر ثم قال يا ايها ا ل أ م ي ر اتق الله ف إ ن ع ل ي عليه رضي الله عنه كان يفعل كذا وكذا وكذا وكان في خلافته كذا وكذا وكذا وحدثني فلان عن علي تفضل طول ا ل م و ع ظ ة وهو من وعاظ ا ل إ س ل ا م يعز عن علي ح ا ج ة ع ج ي ب ة يعني الراجل د و ت مش ح ا ف ظ ا لعن ل علي بس اهجت على نزاله جدا فلما خرج نظر الامير الى حاجبه متعجبا وقال تعلم لقد نمى الى سمعي ان ابن سمعون يسب عليا وما ع ر ف ش ح ا ج ة نمى الى سمعي ان ابن سمعون يسب عليا فاتيت به حتى امتحنه لو كان ت ل ع بيشتم علي كنت تظهرت الاب دلوقتي ف إ ذ ا بالرجل يحدثني في ا ل م و ع ظ ة كلها عن علي ك أ ن ه قد نمى ذلك إ ل ى علمه أ و كاشف الله له ك أ ن حد قاله ل يا إ م ا ربنا كشف له ا ل م س أ ل ا ت فدله قال بدخل قعد يقول له علي علي ل يقول لي بيشتم ع ل ي د ع ي ه لو صحه القلوب ا ي ا ا ل ا خ و ة هتبقى عجب عجب, عجب عجب والله لسه ذكر بعض ا ل إ خ و ة عندي ا كيدر صاحب د و م ة الجندل ه ب ق و ل له عارف اوكايدر ده خالد بن الوليد اثروا ز ا ي وكيدر ده اتاثر عارف خالد بن الوليد اثروا ز ا ي الصفين واقفين كده قصاد بعض وده ب بي يرص الجيش بتاعه والثاني هناك بتاع اوكيدر بتاع د و م ة الجندل قاعد يرص الجيش بتاعه راح دخل عليه خالد شالو من على الفرس حطه على فرسه وخدوه ورجع اسير الجنود اللي واقفين في ا ل م ق د م ة تعجبوا الملايك م ازاي جه خدوا من و س ط ي ل ة كده ومش لو صح القلب لكان عجبا لكان عجبا أ ظ ه ر لك العجائب والله يكون له مع الله عز وجل ص ل ة في غ ا ي ة العجب يتوجه ا ل إ ن س ا ن به تطيب لك دنياك و آ خ ر ت ك ت ز و ق ا ل ج ن ة التي أ خ ب ر عنها العلماء ولو سقم ا قلبك لمسك من عذاب جهنم و أ ن ت تمشي على هذه ا ل أ أ ر ض ن ا يكفاك والنكد كده الغم بس تبا مش مغموم مش م بس ت ع ر ف أرفان ش أنا من نفسي وقرفان من اهلي وعيالي واصحابي وكل م ن ح ا ج ة ليه مالك و ح ش ة بينك وبين وحشة في و ح ش ة بينك وبين الله مع انك لما ت ق ر أ عن السلف ليلهم بكاء ونهارهم صيام ويرتجف كنت اذا ر أ ي ت الحسن البصري ك أ ن م ا يرجع من م ص ي ب ة كنت اذا جالس ت سعيد ابن المسيب اكثر ما يقول سلم يا رب سلم كنت اذا ر أ ي ت مجاهدا ب ن جبر ك أ ن حماره قد ضاع يبحث عنه الاخبار دي انه بل دي تحيس عيش انه هذا العيش في نكد هو أ ن يكون الله دائما في باله دائما ربنا سبحانه وتعالى يمر على خاطره دائما ف ك ر و ا إ ن م ا ع ي ش ة الغفله هذه ع ي ش ة الانعام أ ح ل ى منها يقول فلا يتعظ بصديقه نجيبه تعمى يرقى قلبه ك ونخليه يحضر ج ن ا ز ة لا يمكن لا يتعظ بصديقه مش النبي قال كده في اخر الزمان يقول يسير الرجلان ف ي م س ك احدهما قردا بجوار صاحبه فلا يصد ذلك صاحبه عن اتيان الفاحشه ح ش ر ي هو هو يزنوا. رايح هو هو بقنبه يزنوا رايح يسرقوا ارد اتمسخ ا صاحبه اللي كان ف بقنبه نتعلق ماشي م ارد و لما القلب لما يقصو كفر وحش كفر القلب لنعمه ربه سيء مع ر ح ش ربنا خالص كده ال... دي هي دي الدائد دوي أهل أهل حتشوف الصفات ولا في في ايه اللي هي هي الصفات النار الغفلة يعتبر بصديقه ولا يتزود、لطريقه. دفنتم موتاكم فلم تعتبروا مش احنا مسافرين و م س ي ي ن كلنا مروحين لم ا لا تجعل من الليل والنهار مطايا ت ؤ م ن ك اذا دخلت في هذه ا ل ح ف ر ة ا ل ر ه ي ب ة ليه ما تعملهاش مطايا ما عندك الوقت الان ابراهيم النخع حفر قبر في بيته ونزل فيه وغطى على نفسه ثم اخذ يقول رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت الكلام د ه لما تكرره يعيشك في الدور فكأنه كان في قبره فكان أ ن ه ك في فكأن قبره الرجل دخل فعلا في سياق الموت فظل يبكي ويبكي ويبكي ويبكي ويصرخ رب ي ارجعوني ثم ضرب الغطاء وخرج وجلس على شفير هذه ا ل ح ف ر ة ثم قال اي نفسي ماذا تريدين كنت ت ب ص و الست ت ي د و تريدين ا ل ر ج ع ة أ ن ت ا ل آ ن في ا ل أ م ن ي ة فانظري كيف تعملون بدل ما بكرة تقول يا رب بس طب ل ح ظ ة يقولك ل لا كلا إ ن ه ا ك ل م ة هو قائلها ومن ورائهم برزخ ولا حد ح ي س أ ل فيك انتهى انتهى من لم يعتبر فبالنار يعتبر فلا ي م ش غ ل بجمع زاده ولا يتزود لطريقه كما قال الشاعر الناس في غ ف ل ة والموت يوقظهم وما يفيقون حتى ينفذ العمر يشيعون اهاليهم بجمعهم وينظرون الى ما فيه قد قبر ويرجعون ا و الى احلام غفلتهم ك أ ن ه م ما ر أ و ا شيئا ولا نظروا تقدم ابوك وامك وخالك وعمك وجارك وصهرك تدفنهم بيدك وترجع في غ ف ل ة ي ق وهذه ل و حاله ة أكثر الناس. أنا أكلمك الناس يا دا أقول على حسن دي أدت بتحتي وإنت, أنا وإنت. وهذه حالة اكثر ل ة أ الناس فنعوذ بالله من سلب فوائد ا ل آ ل ا ت ف إ ن ه ا أ ق ب ح الحالات آمين يبقى معنى الكلام ده يا اخوانا ان ف ا ي د ة ودنك راحت تسمع ا ل ق ر آ ن لا يدخل إ ل ى قلبك ك أ ن ك لا تسمع شيئا العرب كانوا أ ه ل ل غ ة ع ر ب ي ة ولا لا فهمين ا ل ق ر آ ن ولا لا وعارفين الوليد بيقولك إ ن له, له لا ح ل ا و ة وعليه لا ط ل ا و ة مش عارف كده اهو مات ك ا ف ر ثم نظر قعد يفكر ثم عبس ة وبسر ثم أ د ب ر واستكبر لا م ا ذ ا شاف عينه أ د ب ر واستكبر ت ب ت غ و ل إ ي ه أ ب ا الوليد فقال إ ن هذا إ ل ا سحر يؤثر إ ن هذا إ ل ا قول البشر فاستحكمت غفلته فتوعده ب أ ن ك العذاب س أ ص ل ي ه سقر احط ه في مكان حينسى والده والمولود وكل على قدره, أيها الإخوة. كل على قدره. و ل ا م ا يقولون ا يوم ه بقى ي تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم قال بعض اهل التفسير اذا خرجت جهنم قصدت اهلها ا اول ما لها ولا ملقاش عين لها عين اذا مكان بتشوفهم سمعوا تطلع رأتهم من مكان بعيد كمان تبص ستة على ستة عين عين عين بعيد كده ده هي بعيد نظر ذ على وزفيرا ف تغيظا قصدت اهلها اول ما تشوفها كده ي ر و ح ط ل ع يجري توقفوا د منظرها ايه تشوف م مرعب قال عمر رضي الله عنه لوددت ان لي طلاع الارض ذهبا انفقتها في سبيل الله افتدي بها من ايه مش من ز ن و ب ي افتدي بها من هول المطلع ما ش و ف ش بعيني ابدا لا شوفش, شوفش بعيني ارى ما شوفش بعيني أبدا اللي هيحصل به حول ما بالك ع ي ي ن ب د ا ا ل هيحصل حول ي به بالكبار ارتجفوا الان لا عصب لهم ولا وشيجه وكل يتخلى يجروا ر و يطلعوا ح ي فتحيط بهم ا ل م ل ا ئ ك ة الملك طبعا كما قال ابن عباس إ ذ ا قيل خذوه ضرب بجناحه ض ر ب ة فقذف في جهنم سبعين أ ل ف الفا ي ط ع ارجع يجري محوطينهم تروح راح ي م لكم من الله فاعمل ليوم المعادلة السهولة والأحد بالنفسه تكون من من عاصم غاية لا بها أيها السادة فيه في ضحي دي مستعجب اتقوا الله في هذه الالات عشان تنفعكم عشان تعينكم عشان يصير ما تسمعونه الان م ن ف ع ة كله بيصب في ه في ا ل ن ه ا ي ة ا ل غ ف ل ة برضو اياك و ا ل م ع ص ي ة فاذا زلت قدمك بطبعك طبعك رقيق تعبان لا تتمالك فاذا سقطت في ا ل م ع ص ي ة بطبعك وخلقتك ف ل ز بربك عز وجل يكف عنك ب أ س ا ل م ع ص ي ة وقيهم السيئات اهي دي ب أ س ا ل م ع ص ي ة إ ذ ا وقعت روح استغفر وتوب وارجع ولا تياس من ذلك أ ب د ا يقول ثم أ خ ب ر أ ن غطاء ا ل غ ف ل ة و ا ل ز ه و ل يكشف عنه ذلك اليوم عن مين بقى عن الرجل اللي حيروح النار إ ن م ا زي ما قلت لك المره فات وقال الذين اوتوا العلم و ا ل إ ي م ا ن لقد لبستم في كتاب الله إ ل ى يوم البعث ده احنا هو م ح س و ب ة كده إ ح ن ا مدركينها أ م ا المين اللي قاعد يقول ده انا ماعادش انا س ا ع ة مين اللي مال المحشر رغي و ز م اللي كمال ا ن الدنيا رغي ا ورغي ا ما بيعملش حاجه اه ده ب ر ض و يروح في يوم ا ل ق ي ا م ة ع ا د يرغي مش أ ن ا ده هو ده الشيطان ده الملك كتبش علي م ا أ خ ر ن ي ش ماعادش انا س ا ع ة يا رب اه ده اللي ما بيسكتش ده ظنها تؤخذ في الدنيا ك ض ر ب ة ل ا ز ب فظن المسكين أ ن ا ل آ خ ر ة كذلك وحيهات الرجل دا ع ي ش في غ ف ل ة أ و ل م فاء لا ملك الموت ويا له من منظر جاء في بعض ا ل آ ث ا ر أ ن إ ب ر ابراهيم ه ي م إ صلى الله عليه وسلم وكان ملك الموت يدخل عليهم هكذا دون احتراز خش عليهم ك ذ ا زي ما ع ن ا شايفك كده فقال له ابراهيم أ ر ن ي وجهك حينما تقبض العبد المؤمن قال فتولى عني دي ظهرك ك ذ ا ثم نظر ابراهيم اليه فانشرح صدره من جمال هيئته وطيب ريحه وشبابه وسروره اول ما ش ا ف ه ابراهيم يا صدر شرح قال فارني وجهك اذا قبضت المجرم قال لا تطيق ورفعوه لحد فوق ونار توقع الطيور من الهوى و ا ن م ر و د ا بن كنعان والرجل الظالم وكل محن واجهها ب راهوال عليه ع الصلاة والسلام م و... قال له لا、تطيق. قال بل ل ارني تطيق س فتولى عني ثم نظر اليه ابراهيم فسقط مغشيا عليه اول جاء ش في بعض الاثار ايها الاخوه ان اهل ا ل ج ن ة يتحدثون في ا ل ج ن ة ب ل ذ ة دخول ملك الموت عليهم ب ا ل ل ذ ربك لا يضيع المؤمن قط منذ أ ن كنت في بطن أ م ك بين المحاجر وقد أ ق ب ع ك و أ ج ل س ك أ ف ي ض ي ع ك في مقام به تسع وتسعون ر ح م ة ما يمكن حتى في بعض ا ل آ ث ا ر أ و قال بعض المفسرين لا تزال جهنم تجول في أ ر ض المحشر ولا تزال ر ح م ة الله تجول معها ي ج ي جهنم يلقى فيها فوج تدخل يدخل, يدخل الله رحمته تقول لك لا تضيع ل دول الاخيرة لكن ذلك ع معدن مع مايروحوش فوج جهنم رحمات لا يجي في ت ه ي ب ة الله عز وجل مش لا لا لا وبإحامته يوم ينبغي أن نعمل له الإخوة منقلب من كده شك هيباتها سبحانه هذا له ولا الإخوة لأ لا لنا أيها أن تضيع ينبغي غير يقول ثم اخبر ان غطاء الغفله فكنت عايز اقول ك ب لك فوق دلوقتي ل ح س ن تفوق على وش ملك الموت اللي هو بالطبع لو جاء لرجل غافل ح ي ج ي ل ه صعب ق و ي مش كده ولا ل أ لكن انت لما و ل يفوق من دلوقتي ويعود نفسه قلبه أ ل ا يغفل يقوم لما ي دخل عليه ملك الموت لما داخل ملك الموت على ح ز ي ف ة بن اليمان ن عمل فده الروح تطلع تطلع تطلع وسكت فلما وقفت هنا ا ت خ ن أ اتخنق جات له خنقه ك د ه ي س ي ر ة لكن بص روحه ت... فرحان فرحان مستقبل فرحان جدا فقال له ايه ل و ح ز ي ف ة وهو ساكت ك د ه خالص م ر ة و ا ح د ة رح مزعجه وقال له ا خ ن ك خنقك فوالله اني احبك خ ل وقع اخلو, أخلو زود كمان ثلاث خانة زود بلال وقع على فراش الموت ودخلت ابنته تولول علي ق ع د ه تبكي حصل ايه قال يا بني لا, لا تحزني و و ل ل لا ي ت غدا القى الاحبه محمدا وصحبه ابو بكر قال يا ابني لما دخلت ع ا ئ ش ة نظرت اليه ابو بكر الغناء والسراء والمال والجاه و ا ل ه ي ئ ة و ا ل إ ي م ا ن و ا ل د ي ا ن ة يعمل فيه الموت عمل آ ه دا عمل الموت في النبي د ه دي سنه دا مفيش ا حد ي ق ف ى امام الكلام د ه دي س ن ة فهل رايت مقام ا ل ن ب و ة قد دافع عنه مقدورا أ و راقب فيه الملك و اذ أ ت ت ه ساعته أ ه ل ا أ و ع ش ي ر ا بل ذاق مع ذلك اشتد مع ذلك في النزع كربه صلى الله عليه وسلم دي س ن ه ق ا ض ي ة نظرت عائشه عملاق جبل ينام ا ل آ ن على الفراش أ م ا م ي فنظرت إ ل ي ه وكانت إ ذ ا وقعت لها و ق ع ة ارتجزت ل أ ن ه ا كانت تحفظ من الشعر دواوي ن رضي الله عنها فلما وقع على الفراش الموت امامها ذلك قالت ل ع م ر ك ما يغني الثراء عن الفتى إ ذ ا حشرجت يوما وضاق بها الصدر دلت مخنوق او يا ابي بين عليك والموت يعمل فيك فكشف أ ب و بكر وقال لا يا بني دا انا فرحان جدا لا يا بني بل ن ي ب قولي وجاءت س ك ر ة الموت بالحق دا ده هو د ده, ده, هو ده الحق د ه احنا عايشين في خ ي ا ل هو د ه الحق الذي انتظره أ خ ن ق خنقك فوالله إ ن ي أ ح ب ك أ ب و سليمان ا ل د ر ا ن ي يقول لو ل أ د خ ت ن يا جهنم أهل لأخبرت لها ن أني ا يا ر أحبك ل من ع ي ش ة ط ي ب ة مع عدم ا ل غ ف ل ة إ ن م ا يغفل المرء منا ا ل آ ن فالموت أ ق ر ب إ ل ى أ ح د ك م من شراك نعله ا ي وينظر المرء بعينه ه ت ش و ف غدا ه ي ح ص ل ايه ن س أ ل الله عز وجل الستر و ا ل إ ف ا ق ثم اخبر ان غطاء ا ل غ ف ل ل ة و ا ز ه و ل يكشف عنه ذلك اليوم ليه ربنا ذكر ده لان ده من ج م ل ة العذاب اول ما يكشف عنه يشوف يترعب ده من ج م ل ة العذاب كما يكشف غطاء النوم عن القلب فيستيقظ وعن العين فتنفتح ف ن س ب ة كشف هذا الغطاء من العبد عند ا ل م ع ا ي ن ة ك ن س ب ة كشف غطاء النوم عنه عند الانتباه ع ا ر ف فرحتك ل م ا ب تقوم من م من كابوس ويجري ويقع في كبير ويسقط ويسقط حد ويسقط ما ويسقط بالصعان كلنا ويسقط ويسقط ه الحمد لله ن و ي س ا ط ويسقط خالد ويسقط د ل ويسقط ويسقط ارك د ويسقط و ي الناس فكلنا عاينه هذا شوف فرحتك دي او دي فرحتك لما انزل الموت الحمد لله خلصنا عد الاختبار على خير تنزل الملايكه اول ما تشوفك وابشر خلاص انت كده قفزت ا ل ق ن ط ر ة اخلق بقى ادبح يا سيد ادبح ما, يضر ما يضرني خ ل ي ن ي اقبل ه على الله عز وجل مش قاله في القبر لما ش و ف نجوت قال رب اقم ا ل س ا ع ة ي ع م د ا ل ق ي ا م ة واهوال اقم ا ل س ا ع ة انا اخاف من ايه تاني ما هو ده الامان اقم ا ل س ا ع ة الثاني بقى ايه ده خلصت راحت الدنيا وجيت على ال... ي ن ه ا ر ابيض ما ده اللي انت كنت بتكذب ب ي ن ب ا ر ح شفته بعينك اهو طب اروح فين مالهم من الله ي و م ي ذ ب من عقل ما فيش مش هتروح فين طب اطلع اجري مفيش اجري انتهى فمثل لنفسك الان يقول ثم, أخبر يقول ثم اخبر سبحانه أ ن قرينه وهو الذي قرن به في الدنيا من ا ل م ل ا ئ ك ة يكتب عمله وقوله يقول لما يحضره يكتب عمله وقوله يقول لما يحضره هذا الذي كنت وكلتني به في الدنيا قد أ ح ض ر ت ه و أ ت ي ت ك به دا مشهد يصوره الله عز وجل من مشاهد ا ل ق ي ا م ة مات ا ل إ ن س ا ن ووضع في قبره و ا ط م أ ن لحاله يبدا بقى بعد كده ينفخ في الصور قال عمر بن عبد العزيز ن ت ما م ولدتم للموت احنا مفيش حاجة عندنا مفيش ااخد موت عشان تبقى بالك الموت الانقطاع دار دار يعني ي أ ت ي هذا الموت هذه ا ل ه ي ئ ة اللي تقطعك من الدنيا توم رايح فين كانك نمت والله لتموتن كما تنامون ولتبعثن ا كما تستيقظون تخض ا ب ع ض ك وتروح ط ل ع ت على القبر ث م تبعث ثاني في القبر من القبر ينفق في ا ل ص و ر تروح ط ل ل ع من ا ق ب ت ر إ م ا إ ل ى ج ن ة أ و ضدها ن س أ ل الله ا ل ع ا ف ي ة ح ي ا ة أ ب د ي ة ش ر م د ي ة ثم صورت ص و ر ة ق ا ف موقفا من مواقف ا ل ق ي ا م ة اقر قر قرار ق ر المرء في قبره فلم ينشب ان ن ف ق في ا ل ص و ر والصور من ج م ل ة عقيدتنا وهو بوق بوق ينفخ فيه اسرافيل وهو ملك موكل به وينفخ فيه نفختين ف إ ذ ا نفخ ن ف خ ة قتل من بقي على وجه ا ل أ ر ض ثم ينفخ فيه ن ف خ ة أ خ ر ى فيقوم الناس يبعثون إ ل ى الله عز وجل كل على ما كان قد مات عليه كل على ما كان قد ختم له به كل على ما كان قد استثمر هذه ا ل ح ق ب ة التي عاشها من الدنيا الدنيا قنطرط ا ل ا خ ر ة فبقدر استثمارك لها بقدر ما يكون عزك وملكك وسؤددك حينما ينفخ في الصور فتخرج من قبرك الى الله عز وجل يخرج المرء من قبره على حالات كما قلت لك بما ختم له قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين تخيل المشهد هذا يخرج عبد من قبره وهو يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك يخرج عبد من قبره ويقول الله أ ك ب ر ج ب ر ي ر مات فمات على هذا فبعثه على هذا مات وهو يلبي فبعث وهو يلبي يقوم عبد يوم ا ل ق ي ا م ة ف إ ذ ا ما قام ر أ ي ت الدماء تسدخ من عروقه ف إ ذ ا ما نزلت ماجت أ ر ض المحشر عبقا بريح المسك ثم يقوم عبدا وهو يسب الدين في ف ت ر ة كان لي خ ط ب ة في طلخه وهناك رجل طيب كنت أ خ ط ب ه في مسجده اسمه الحج الفرج أ ص ب ي نبقول لك ا ل ه ه ذ ا ل ر و ا ي ة قال لي يوما وهو يحدثني كان لنا جار يمضي وقته في السفر ف إ ذ ا رجع من سفره يمنع بعض ا ل إ خ و ة كان يعمل عنده كتاب يمنعهم من الكتاب ا ل أ و ل ا د و س ط ه م عالي و ا ل ق ر آ ن و أ ن ا دماغي وجعان يا احنا بعيد عنك. أهو كده. يقول هذا الرجل كان يسافر إ ل ى ا ل س ع و د ي ة يرجع من ا ل س ع و د ي ة قبل الحج ب أ ي ا م يقول لك لما كنت خلتك قاعد وحجزت يقول أ ن ا حجزكم ي و أ ن ا مجنون أ ف ض ل أ ل ف كده حول ي ا ل ك ع ب ة وبص حجر و أ ن ا زيكم كده لا لا لا ف لا ز ا ل في غفلة فهو ش يرى ان الناس عندها شيء من السفه ليه ابي قاعد فاهم رمز الكعبة انها العابدين يقولك يلفح وليه رجل لعلي مش رمز زين معناه يطوف بالبيت رأيت على شفضنا ل ل انت ح و ل ي ك كده فما تزعلش مني تديني ظهرك اجي من ن ا ح ي ة ت ا ن ي ة معلش والله فالذي يطوف بالبيت يتردى الله لان البيت فوقه البيت المعمور فوقه عرش الرحمن ف ت أ ت تطوف بالعرش وتتمسح بالعرش ك أ ن ك يعني تتمسح بهذا البيت الذي عظمه الله وانت تقول له غ ف ر ل ت ت ر د ا انتكس قلبه بسبب ا ل غ ف ل ة فرجع بهذه ا ل ط ر ي ق ة فانضوى على مكر والله عز وجل ك ا ف أ مكره بمكر و ا ن ف ك ر ان ربنا مش معاه زي ما احنا كده تلاقي الواحد قلبه في اللي فيه ومش عايز يعالجه فانضوى على المكر فمكر الله به طلع م ر ة العال ده ت س ك ت دلوقتي ن ر ف ز الاخ قال له مش ا س ك ت ه وانت يا فرعون يعني انا بعيد عنك وصوتهم بيقوله ق ر آ ن وانا بغنوا ي مش هيسكته فالرجل ت غ ي ز فسب له الدين يقول لي هذا الرجل ح قال فرج ق فما ان انتهى من سب الدين حتى سقط فقل ب ن ا ه فوجدناه قد مات شفت انتش فاعطيني استدرجك حتى وانت قوتي المكر ايه دائما مطالعا حتى لو ما لحد لقلبك لو قول لي علي قلبي المقيد كن قادر وعي ربي قوي أ ع ط ي ن ي قوه ة عشان أ ظ ر ع ل ي ه ت ظ ه ر له ا ل ت ز ل ل إ ن م ا تسبها كده تستدرج فرجل يخرج من قبره يسب الدين ورجل يخرج من قبره زاني ورجل يخرج أ ه و ا ل يوم ا ل ق ي ا م ة و أ ح و ا ل وفضائح ن س أ ل الله عز وجل الستر أ و ل ما تخرج من قبرك كما قال المفسرون وكل إ ن س ا ن أ ل ز م ن ا ه طائره في عنقه و تقوم ب ص ر من القبر كده بتنفض ا ل ط ر ا ب كده اول ا م صحيت زي ما بتصحى من النوم كده بتنفض ا ل ط ر ا ب لقيت م ل ك ج ي جنبك راح لاعبلك في ا ل ح ت ة دي كده فوجدت كتابك قد خرج في عنقك ايه د ده اعمالك تلاقي واحد جنبك انا اللي كتبت ده اعمالك واحد وراك امشي ا ق د م تخيل ب ن امامي تبقى لست صحي ن النوم ت ق ت ت ك ي فمن دي ف كان على ع ت ب ة خير واستثمر هذه الدنيا يلتفت في هذه ا ل و ح ش ة حوله فيرى وجها كالبدر قائم بجواره ي ق و ل أ ل ا تدري من أ ن ا ي ب د ر ه و ي ط م ن ألا تدري م ن أنا فيقول لا لكني أ ر ى وجهك ي أ ت ي بخير يقول أ ن ا عملك الصالح كنت هكذا في الدنيا و أ ن ا لك ا ل آ ن اركب والله لا تذهب إ ل ى أ ر ض المحشر سيرا على قدميك ق ا ب ا ل ن ه ا ر د ة كرامه يا عم اركب فيحمله على عارفوا بقرأ الأثر أنا الواحد يفتكر زمان فاكر لما كانت أ م ك تشيلك على كتفاها وهي راح السوق ولا ن ز ل ه ولا شفت كم ا ل أ م ا ن وانت قاعد على كتفاها ك د ه ولا والدك شفت ا ل أ م ا ن ده كم ا ل أ م ا ن وانت م س ك في راسه ك د ه وضمه على صدرك ك د ه وقاعد ولا أ ح س ن ط ي ا ر ة في الدنيا صح ولا لا كم امان وانا قاعد ماسك في دماغ أ ب و ي ا كدا وقاعد على كتبه وهو ي أ خ ذ ن ي بيده وماشي بي ك أ ن ه يتلقى ا ل أ ه و ا ل عني ادي أ م ا ن ناس ثانيه بقى أ ع ل ى من كدا ش و ي ة يقولك لا تلاقي ا ل م ل ا ي ك ة بنفسهم من قبل الله عز وجل جايه تجر النجائب أ ح س ن جمال في الدنيا و ا ل آ خ ر ة تجر النجائب ا تفضل اركب يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفده لما ج ي وفد عبد القيس للنبي قال لهم ايه ا ص ت ك منه وفد وفد يعني عنده كرامه فالنبي قال مرحبا بالوفد غير خزايا ولا ن د ا م ة لانت وفد يا عم والاخر يطلع ا ل ى ا ل ح ر ك ة دي حصلي كده كتابك طلع اه واحد بيسوه انجر قدامي ثم يساق يساق ب ق ى ي ا ض ر ب يسقيه ضرب يسقيه لكز يسقيه جلد اهو كله مزري نسأل الله. اللهم ا ل ل ه عافنا يا رب وتوب علينا يا رب اهو كله مزري شوف لما تطلع من ق ب ر ك لا واحد بيلطشلك بيلطش ق د ا م ي طاخ、قدام. قال د م ق ا يوم نحشر المتقيل الرحمن الوافده ونسوه ونسوه المجرمين الى جهنم ورده طلع زوره تقطع من العطش تقطع ا ر ح ا م ن ده ا ن عطسان مش اضواء من العطش امشي قدامي الى ارض المحشر اللهم ع ا ف ن ا يا رب ت و ب علينا يا رب قال ابن ق ت ي ب ة المعنى هذا ما كتبته عليه واحصيته اول ما ي ج ي بك عند ا ل ح ض ر ة كده عند الله اول ما ي أ ت ي لك عند الله يقول له هذا ما لدي عتيد عتيد يعني ايه كتبت كل ح ا ج ة كتبت عليك انت متخيل بقى وانت ساكت كده ويشهد عليك بالشكل د ه وتساق بهذا الامر هذا ما لدي عتيد فاذا كان هذا الرجل من اهل, الناس أل الله العافية. إذا كان من أهل النار خد بالك من ا ل ك ل م ة دي القياء في جهنم كل كفار ع ن ي د القيه ايه القيه ده, ده هو واحد الواقف قال ك لا قال ابن عباس اذا قال الله خذوه ابتدره سبعون الف ملك لان الامر في ا ل ا خ ر ة على الولاء والبراء هي النار ت ل ع ب تظهر علي ليه انا عملتلها ح ا ج ة و ن ا شفتها إ ن م ا هو ولاء يقول وكلت بكل جبار عنيد تجبر في الدنيا انا خرجت منه النهارده ده ولاء لله عز وجل فيخرج عليك القيا فيستمع هؤلاء عليك وقيل القيا للملكين الموكلان الموكلين بك وقيل القيا توكيد وده بقى معنى فظيع ذكره القاسمي في كتابه الماتع جدا محاسن ا ل ت أ و ي ل يقول ا ل ق ي أ ص ل ه ا أ ل ف اصلها أ ل ق ي أ ل ق ي اثنين يعني ف س ن ا ه ا لتقوم بالمعنى يعني لما ي ق و ل ه أ ل ق ي ه ك إ ن ي بقولك مرتين زي ما احنا بقول الحرف المشدد كان, كان حرفين فخلوه حرف واحد وحطوه ايه شده عشان تعرف ان ده حرفين ت د و ن حقه حق اتنين مش حق واحد بس أ ل ق ي ه يعني بقولهالك مرتين ط ب ايه المعنى اللي نفهم يعني ع ن ي أ ل ق ي أ ل ق ي يعني ك أ ن ه يؤكد على عدم ا ل ش ف ق ة ك أ ن ه يؤكد على عدم ا ل ر ح م ة ا و ع اقول لك أ ل ق ي ه تروح مدخله كده تقول له خش كده بادب كده لا أ ل ق ي غواره قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه عنهما في قول الله عز وجل تظن أ ن يفعل بها فاقره قال إ ذ ا جاء الرجل من أ ه ل النار أ ق ب ل عليه الملك ف أ خ ذ ه من ناصيته وقدم رسله ومن قدمه ثم قصمه فكسر فقاره يجيبه بالظهر كسره كده فكسر فقاره ثم قصفه في نار جهنم م فميبقى من دول واقف مرعوب مسك لما سأل الآصب الآصب الواحد دول اللي الدول بيتلوى واقف شايف ا شبط كده ظهره ظهره ت انت بتضرب المثل يقول لك اطم وسطي يعني ايه احدث ليه ح ا ج ة م ص ي ب ة لان العمود الفقري ده اعظم العظام في البدن ويدور عليه البدن فاذا ت أ ل م منه شيء ت أ ل م البدن كله فما بالك لما يكسر مش بيتالم بس عارف ا ي ه و ع ر ق النساء عرق النسا ء عرق فرعي ا كده على العمود الفقري ده قعد الاسد سعد بن ابي وقاص يوم ا ل ق ا د س ي ة خلنا ن ا م على باطله العرق اذا كان عنده عرق ا ل ن س ن ا م على بطنه يدير ا ل ق ا د س ي ة مش قادر يمشي اضرب لك ذلك تقريبا فما بالك اذا كسر فقارك ن س أ ل الله ا ل ع ا ف ي ة يا رب والعفو و ا ل م ع ا ف ا ة قال الحكيم الترمذي مثل لقلبك ايها المغرور قد ادنيت شمس السماء واضعفت حرا على روس العباد تقور واذا الجبال تقلعت باصولها فرايتها مثل السحاب تسير واذا العشار تحشرت وتعطلت وتقول للاملاك اين نسير عمرك شفت اسد مدلد الودان بولا روح فين ويقول للاملاك اين نسير فيقال سير تشهدون فضائحا وعجائبا قد احدثت وامور ه واذا النجوم تكدرت وتساقطت وتبدلت بعد الضياء جدور ت ب د ل ي مضلمه واذا الجنين بامه متعلق يخشى القصاص وقلبه م ز ع و ر هذا بلا ذنب يخاف لهوله كيف المصر على الذنوب دهور ه ده مرعوب و ن ا ص ي ت ت ح ل ق ت وماعملش ح ا ج ة وما للراح ا ل ي محمل خف في الحمل ف إ ن العقبه ك أ و د وان إ ن ل الناقد ظ ر بصير وإن ا بصير و إ ن جهنم اقرب إ ل ى أ ح د ك م من شراك ع ل ي ه ثم شرع سبحانه وبحمده يبين صفات اهل النار واول هذه الصفات رجل قد اعتد بنفسه اول ص ف ة زفت واحد شايف نفسه اعتد بها لكن الوقت اضيق من ان ي ابين هذا الامر فنبينه ان شاء الله عز وجل في الشيخ م القادم نسأل الله عز وجل لي من العظيم ولكم وسلم محمد والحمد لله رب العالمين ج وجل يخرجنا ل نسأل الله ألا إلا أقول قولي الله لي وصلى الله على لله ل س وأستغفر سيدنا هنا عنا هذا ا وقد عز عفى وبرك رب توفيق أ ب و يوسف توفي ب ا ل أ م س وهو من الرواد ا ل أ و ا ئ ل وهو من أ ق ر ا ن شيوخنا كما أ خ ب ر ت و أ ن ا لا اعرفه لكن ن س أ ل الله عز وجل أ ن يتغمده برحمته و أ ن يجعل صبح ليلته ا ل ج ن ة وموت المسلمين أ ذ ك ر لنا علاجا سريعا ومفيدا ل س ر ع ة الغضب و ا ل غ ل ظ ة و ا ل ص و ت العالي أ م ا الغضب فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأوساك بأشياء ف إ ذ ا غضب العبد قال أ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم كما في الصحيح قال إ ن ي لا أ ع ل م لهذا شيء يقول ه ل وما قال هو يا رسول الله قال يقول أ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم ثم أ خ ب ر بتغيير الموضع إ ذ ا غضبت قائما فاجلس حتى علماء النفس يقولون أن هذا له أ ث ر ف إ ذ ا غضبت جالسا ف ا ت ج ع على جنب يعني غير الموضع وكذلك إ ذ ا علمت من نفسك الغضب فلا تتعاطى أ س ب ا ب الغضب بحيث يعني فلان يغيظك ما تقفش معه موضوع معين ب يغيظك ما ت س ت ح و ش ل أ ن ه قد غضب عبد فكفر ن س أ ل الله ا ل ع ا ف ي ة أ م ا ارتفاع الصوت ه ذ ا أ م ر يتعاهد ا ل إ ن س ا ن دائما يحاسب نفسه عليه شوف أ خ و ا ن ا أ م ر ا ض ن ا ب ي ت ع ا م ل ا ازاي شاهد المرض ماعمل ا ك ي اهو حتى صوته عالي ومش قادر ليه مش واخد على حساب نفسه لو كل شويه فكر نفسه يحاسبها ادنى مرض يروح اشف مرض حاجة اللي تروح اللي ما خاله لانك واخد على المحاسبة لما انت سيب لها على للعناه سيب يغلبنا واوصي امرضنا تشفش فبقت مرض ارتفاع الصوت بالشكلة فتعاهد عمر اقل عبدالعزيز قال عمر بن عبد العزيز لرجاء بن ح ي و ة يا رجاء إ ن الملوك يتخذون من, الناس عيونا على يتخذون من الناس عيونا على الناس واني قد اتخذتك, قد اتخذتك عينا على نفسي ف إ ذ ا أ خ ط ا ت فقومني يا رجاء فانت تتخذ بعض أ ق ر ا ن ك و أ ص ح ا ب ك عينا عليك و اول ن ص ت بيرتفع ي أ و ما اغلط جدا قل لي حاسب شاورني ت ع ا ن بذلك ان شاء الله عز وجل عليكم السلام و ا ل ل ه و ب ر ك ا ت ه له بعض المعاصي ربما كانت من الكبائر بل هي من الكبائر إ ذ ا اشتهى أ ن يعملها عملها فهذه ب ي ق وفي ل بالله عليك اشتد علي ينبغي اشتد اشد ل ل ك ا م وفيه أ من اللي احنا شايفينه احنا و س ما ع ي فيه ن ه ده أشد م م تسمعه من قوارع الذكر نفسك ليست بيدك وتساق إ ل ى ما شاء غيرك ف أ ح س ن ا ل آ ن قال بعضهم والله لاجتهدن و أ ج ت ه د ن حتى إ ذ ا دخلت النار لا أ ل و م نفسي حتى مرشح ما مابقاش ح ا ج ة معملتهاش ا فما بالك وربك عز وجل رحيم ودود اذا اقتربت منه شيئا تقرب منك اشياء طبل ى الله عز وجل وارجع الي ه وقلنا قبل كدا ان الذنب يؤخذ له عمل اعمل له بحث بدني فيه انظر لمراهب اعمل ج م ع ي ة عشان اتزوج واشتغل و ق ل ن ا الكلام ده كتير ابحث ك د ه في نفسك بامشي في الشارع ده ب ن ظ ر م ا م ش ي ش في الشارع ده ت ا ن ي اعمل شيء انما خلاص احنا بنعمل بحث وبعدين انا ا ل و ق د ر احزم زعقلك شويه اللي ب ت ع م ل ه ده والفسك اللي انت فيه دوا و... ن تكتفي ت بالزعتين والله ده شتمني وزعقلي وعملني يبقى خلاص كده هو ده العقاب هيهات ياريتو بالتوبيخ كنت قلتلكوا اشتموني كلكوا كان بقى احسن حاجه انما ربك عز وجل لك بالمرصاد كل ح ا ج ة م د و ن ة ا و هذا ما لدي عتيد كل ح ا ج ة كتبتها ووجدوا ما عملوا حاضره ه و ا د ا م ك ه ولا يقدم ربك أ ح د ا خوف نفسك تنزجر واشتد في ط ا ع ة الله عز وجل وادعوه ثم ابحث في ذنبك عليكم أحبك الذي من أجل. في العمل اعتدوا يعطوني السلامة الله الذي أجل تلفناتهم المحمولة لتصلحها أحبتني أصحابي في واركاته أحبك من أن فهل يجوز لي ان اضع ن س ب ة ربح على س م ن التصليح علما بان هذا الامر اصبح يحدث كثيرا ولكن هذا ليس عملي لكن م ج ر د و س ط بينهم وبين الشخص اللي بيصلح ح وجزاكم والله الله عارف ده امر سمسارة مثلا السمسار اللي بيلاقي الباية ا مش م على ده خير يبقى ب ت يلاقي بين البياع والشارع ي ن ي لكن هذا امر فيه مشكله لانه م ف و ش بيع وشراء بقدر مافيه خ د م ة ومصلحه فاذا استغنيت عن هذا المال فلا ب أ س اذا اردت ان تاخذه فاشترطه لاصحابك يعني بدل ما ف ي ن وافقوا فلا ب أ س و إ ل ا خ ل ص الله الغني يؤدهم ما بيعدهم او تعملوا لهم انت جدعان ن سألت ع ا ل ا ت ز م ي ف س ق ر أ ه في البيت سؤال دائما و و س أ ل ن ي به لا سيما اذا كان انت بتقول انه سر يعني شيء مش عايز الشيء امام الناس بتتصل الله مش يظهر متأخر شوي أحبك الذي أحبتني من عليكم لقد وعدت الزواج احبك احبتني الذي وهذا الاجر لقد فقط بحديث مستفيد عن الزواج وهذا للتذكرة فقط طبعا سنتكلم عن الجواز ي سيدي شو احنا بنتكلم في ايه ي ق و ل ابن الجوزي هاجت الريح في قرقور يركبه بحر الريح هاجت ه في قلب البحر وخلاص هيغرق و ا ت ن ا ز ترعب ت فقام كل منهم يعلن ا ل ت و ب ة فقال لهم جحا يا قوم لا تعجلوا ب ا ل ت و ب ة ف إ ن م ا هي ز و ب ع ة ثم تمضي ف أ و ل ما ذهبت ا ل ز و ب ع ة واستقر البحر قال لم أ ق ل لكم أ ت ع ب ت م أ ن ف س ك م ما ت ب ت م فيعني بيذكرني يعني صارت م ش ر ق ة وصرت مغربي شتان بين مشرق ومغرب ي ي ق و ل ل كان ك الحسن البصري إ ذ ا ذكر الموت عنده لا ي أ ك ل ثلاثا هو إ ن كان ينبغي من الشد والجذب ل أ ن قلوبنا ض ع ي ف ة لكن يعني بس مش ب س ر ع ة كده س ب ن ا نحزن كمان نص س ا ع ة إ ن م ا نضحك دلوقتي أ ن ا ب ق ر ة أ ن ا ب ق ر ة كتبت ا ل ق ا ف قلت مين يقول أ ن ا ب ق ر ه أ ن ا ب ق ر ة زوجتي وعزه ا ي الله لا ش ع ا ر ف اني م ت أ خ ر لي فماذا افعل احنا عارفين ان من اعظم عمل الشيطان ان ه يفرق بين المرء والزوجه وفي صحيح مسلم ان الشيطان يضع عرشه على الماء ويبث سرايا ه فقال أ أحدهم ت ي ي ف و ل فعلت ك ذ وكذا و ي ق مزلت ا إذا جاء أحدهم فقال ما صنعت حتى شيء أحدهم به حتى ف ر ق ت بينه وبين ا م ر أ ت ي قال إيه يوم يوفيده ولو أ ن ت أ ن ت نعم أ ن ت ك ل ا م ل ت المفيد ف أ ن ا لا أ س م ح للشيطان ان ه يخلي ف ر ق ب ي ن ه بن ي زكتي وكل أ م ر ي ح ت ا ج إ ل ى علاج لكن الطلاق من العلاج بس آ خ ر ح ا ج ة وربنا سبحانه وتعالى ح ط ى ا ل و ئ ي يتفرقه يغني له كل من ساعته قبل ولا الواي تخافون نشوزهن فاي يتفرقه يغني له كل من ساعته لا ا ل و ئ ي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجرهن في المضاجع واضربوهن في عندنا خطوات خدها مع زوجته شوف ه ا زعلانه من ايمان يمكن انت ا ل غ ل ط ة احيانا بتبغا تظن انها ل ع ن د ك حق ولماذا عندك حق ولا حق زي المرض المتفسي الراجل اللي بيتكلم كتير كل ح ا ج ة يتكلم فيها فالمراه بتزهق وطبع المراه ة تنسى قلتلك ما تحطي الشبشب بالحمام قدام الحمام حطته ق ب الحمام ط ا ل ع معقول اطلع ا ا م ر ض عشان الشبشب امال لو جازمه بنص ده اكيد حقتلها فالموضوع م بقاش كده يعني ا ل م س أ ل ة محتاج ا ن ن تاخذ ت مثدي كده احيانا يكون العلاج و ان كان هذا العلاج بعض اخواتنا بيقبلوش بس ده انا ر أ ي ت ه عمليا احيانا يكون العلاج التعدد ا ل م ر أ ة تستريح منك يوم وتستريح منها يوم ك س ر ت المساس تفقد الاحساس صحراء ي ر و ه يتزوج ا م ر أ ة اخرى فاذا ذهب عند الثانيه الهبت مشاعر الاولى فاذا عاد ل ل أ و ل ى تقول لك بقى لازم جهزت له عشان ق ط ب م ن ا ظ ر ة مع ا ل ث ا ن ي ة وتعيش كده بين الاولى و ا ل ث ا ن ي ة ملك ا ل متوج إ ن م ا م س أ ل ة إ ن ك أ ط ل ع ه ا على طول مباشره هذا في ا ل ح ي ا ة شيء ابعدها ش و ي ة وديها عند أ ب و ه ا خليها قاعده في البيت ر وحاول أنت في أي حتة في بيت بره د ا حاجة حاول تتخذ شيء من ا ل ح ي ط ة ف إ ذ ا لم تجد شيئا قد نجع فالطلاقه ليس بحرام ث ل قبلها ا بفترة يعني ثبت عن علي رضي الله عنه أ ن ه كان من وصاياه يقول اعمل لاخرتك ك أ ن ك تموت غدا و ع م ل لدنياك ك أ ن ك تعيش أ ب د ا هذا ح د ي ث ليس مرفوعا لكن ه ع ن علي رضي الله عنه أ ر س ل عبد الملك بن مروان إ ل ى الحجاج يختبر خبرته ا يمتحن خبراته وكان الرجل أ م ي ر على المصرين على ا ل ك و ف ة وعلى العراق و... فقال ما ش و ف ك د ه دماغه د ا بيفكر إ ز ا ي فارسل إ ل ى الحجاج ماذا تصنع؟ قال يا أ م ي ر المؤمنين أ م ا إ ن ي أ ج م ع من المال جمع من يخلد فيها و أ ن ف ق من المال نفقت من يدري أ ن ه يموت غدا فالوليد من الكلمة في الكلمة الحقيقة قصر الأمل لا يعطل عن عمل. قال النبي صلى الله لقابل التاسع والعاشر يعطل عمل صلى عليه وسلم لأن عشت لقابل لأصمنة دون ببسط من عن قصر عشت دخل عمر رضي الله عنه في ا ل ص ل ا ة التي قتل فيها فقال أ م ا إ ن ي لو عشت ل ق ا ب ل ما تركت ا م ر ا ة بالعراق الا ولها نفقتها ف إ ذ ا نوى ا ل إ ن س ا ن ن ي ة ص ا ل ح ة فلا ب س أ م ا قصر ا ل أ ج ل فهو رجل يعلم أ ن ه بين ا ل أ ن ف ا س يموت ده يجعل شعلة نشاط تعمل دائما يجعل شعلة تعمل منك نشاط واحد بيقول لي ازاي حالك قلت له الحمد لله قال لي تستاهل الحمد يقصد من الحمد لي ام لله م خ ا ل ف ة ل ل ع ق ي د ة ام ص ح ي ح ة ق ل ل ه ا ل ح م د لله وبطلوا تعمق كمان ه ت ح س ب و ن على ا ل ك ل م ة واحد بيقول لي عمل اعمل ي ه له لله اقول الحمد زال اخي ت النظيف ده بتاع ل ده ر ة ا ل ي ف ا ت ت وبعض الاخوة ي ق قوي و ل لي يعني انت شدت و يمكن يكون هو ب ي س أ ل مسترشدا تب ن و انما ل ل عليه ه ما شددت فقط أ ر د ت بس إ ن القلوب م ا ينفع ش يا ل ل اخوانا ل ش تعلم ي ان, صفة هب أن من الأفعال. يتخذ ن يعني أن هب هذه هب هذه أن صفة ص ف من ا الأفعال ي ت من ص ف العلم ت ا أ ف ا أ س ا ء مش بالشكل ع الأفعال يعني ق ي يتخذ د ة صفات من أسماء ر ومكر ا ل ه ده ي صفة فعلة ولا ل ل أ ن ه يفعلها ويتركها صح ولا هو دائما يمكر بنا سبحانه وبحمده لا يفعلها ويتركها اتخذ منها ا ل آ ن اسم ا ل أ س م ا ء لا تقول المكر البطاش د ه لا يصح أ ن ز ل ه هذه ا ل م ن ز ل ة دي أ و ل ورقات في ا ل ع ق ي د ة أ ض ي ف إ ل ى ذلك ا ل ل ي بتقول لي يبقى في حديث صحيح وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال إ ن الله نظيف يحب ا ل ن ظ ا ف ة لما اقول ك نظافك يبقى أ ن ا م غ ل ط ش انما هذا التعمق في الحياه لا يعرفه السلف وفي فصل عظيم لابن الجوزي لعلنا ن ق ر أ ه من هذا التعمق الذي لم يكن عند أ س ت ا ف ن ا سمع الرحمن على العرش استوى ما تكلموا مش انهم ما تكلموا وسلم من ده ده به هو بنقوله الله الله عليه اللي احنا بنحتاج أثبات الصفات ولا لا اللي احنا ما قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم ضحك ربك من كذا وكذا فقال الرجل على صلى رسول الله ويضحك ربنا. قال له يا ويضحك يضحك ضحك ربنا ربك بخن بخ نعم قال قال ما حملك على قولك بخ بخ قال ل أ ن ن ا لن نعدم خيرا من رب يضحك ما هو إذا الذين لهذا كان يضحك يبقى ممكن بقى سبحانه وتعالى يعفق مش كده ولا لقى دي مبشرات دي شوف الرجل دماغه واحد الصحابة دماغه له لهاه وأسنانه التفصيل ده وهم أصحاب العرب الأقحاح الذين يعرفون فأنا الأخ يضحك ممكن كده فكرت يضحك فين يعرفون يعني يعني بقول لهذا الأخ أنت يبقى يعفق دي دي فيه يبقى في حبيبي بقى بقى بقول لقى مش مش دخلهم وهم له ده شوف بس يقول شيخ ا ل إ س ل ا م ابن ت ي م ي ة الاخ ي ل أ ر ى ا ل أ خ ل أ خ ي ه كاليد ا ل أ خ ر ى تنظف إ ح د ا ه م ا ا ل أ خ ر ى ف إ ذ ا كانت إ ح د ا ه م ا خ ش ن ة كانت النظافه ة أحرى يعني ممكن يبقى ممكن ف احرى شيء يكون من الخشنة آه قد أ ا ومتأسف ومعلش جداً بدم هل يجوز ان اصلي باهلي ثم اذهب الى صلاه المسجد والدتي وجدتي واخواتي لا ب أ س اذا كان الوقت يسعفك ص ع ف فلا ك ب أ بقى متجيبش حاجة احنا خلاص احنا خلاص واضين نص س ة بس سماح ا ض ل خمس داعي ي فلا ع ج امراض ل ل ق باس ل ل كله واللي فاتك على الموقع ي مشيين فيه احنا فاتك اذا اخش ده م محمد ع ه ده يدهولك اقول للشيخ نسال الله عز وجل أ ن يهدينا واياك والسامعين والمسلمين ما حكم السفر إ ل ى بلد مثل أ م ر ي ك ا بغرض د ر ا س ة الطب لا ب س أ ط ل ب هذا من ا ل أ غ ر ا ض ا ل ش ر ع ي ة لكن تتسلح ا خ د بالك كويس ي من ع ق ك لازم ت ت قبل ما تروح لا يتلاعب بك أعزكم وبرك وسلم محمد والحمد الله خيرا الله سيدنا ربنا وصلى على لله